فعندما نسأله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانَ مُّبِينَ فَضْلَيَا أُصْعَبَ نعم أحسن تقيل الآيات التوراة والسلطان المبين التسع نعم المعجزات الباهرات وهي تلك التسع التي أجد الله بها موسى عليه الصلاة والسلام من يحفظ البيتين اللذين نظيم فيها هذه التسع فضل أحمد نعم حسنة عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفان عطوفان هذه تسع آيات معجزات باهرات العصى وهي من أشهرها والسنة السنين أي التي أخذ الله بها فرعون من معه إن كالمجاعة وهكذا البحر عصا سنة بحر جراد بحر انشط لموسى بتلك العصا والجراد عذب الله به فرعون من معه أرسله عذابا عليهم أصا سنة بحر جراد وقمل كذلك القمل كل جراد عذاب وأيضا الله فاعل وكذلك الطوفان عصى سنة بحر جراد يد يد أيضا يدخلها ويخرجها بيضاء للناظرين تكونها في جيبه ويخرجها بيضاء للناظرين ما فيها آفة لا برص ولا شيء ربما تكون يد بيضاء من البرص وفيها آفة هذه ما هي طيبة لكن يد التي يخرجها لهم يد فيها معجزة بيضاء للناظرين جميلة في غاية الجمال كذلك الطوفان الذي أرسله الله عنه والضفادع معروف أيضا عذب الله بها تلك الأمة ومع ذلك ما آمن ألا من تعلمون هذه كلها الآيات التسع ما أثرت فيهم فهلكهم الله سبحانه وتعالى هذا قول في الآيات وقول آخر فيها أنها التسع الآيات ليست التوراة وإنما هي التسع ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وليس المقصود بها التوراة والسلطان المبين من باب عطف الخاص على العام أي المقصود بالسلطان العصى السلطان المبين فهو من التسع لكن للتنويه بشأنه وأنه من أعظم التسع فقال الله سلطان المبين أي العصى برهان مبين واضح الدلالة على صدق نبوة نبينا موسى عليه الصلاة والسلام قولوا إلى فرعون وملأه الأشراف أحسنت قولوا فاتبعوا أمر فرعون فضل نعم أي الكفر الذي هو عليه تمرد المعاصي سنت وما أمر فرعون برشيد أي بسديد يقدم قومه يتقدمهم أحسنته فلا زال يتقدم قومهم بعده حتى يردهم النار يوم القيامة فأوردهم النار فهذا شيء محقق أنه لا زال يتقدم أولئك حتى يرده وهم النار يرد هو وهم النار وبئس الورد المورود الفضل المدخل المدخول فيه وبئس الورد المورود وردهم أين مدخل المدخول فيه أحسن تون مخصوص نحدور وبئس ورد المورود وردهم ومدخلهم الذي يدخلونه وهو النار عياذ بالله وبئس قرار وأتبعوا في هذه لعنة نعم أي في هذه الحياة الدنيا فإنهم أبعدو وطردوا وطردوا فردا وابعدوا إبعادا والأمم المتأخرة بعدهم تلعنهم وأتبعوا من الأمم المتأخرة لعنة في هذه الدنيا العنونهم العنون فرعون أولئك الخبثاء الذين آذوا نبي الله موسى أذية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى واتهموا بما لا يجوز أن يتهم به وألصقوا به الكذب ترى آدر إلى آخر ذلك ساحر إلى آخره تهموه في أخلاقه ودينه واتهموه أيضا كذلك في خلقته لذلك أتبع لعنة بعد لعنة ممن جاء بعدهم من الأمم وهكذا يوم القيامة أيضا الدنيا هو يوم القيامة طلدوا طردا وأبعدوا إبعادا بئس الرفد المربوض نعم احسنت بئس العون رفد العون المعان مرفود المعان احسنت فبئس العون المعان أو بئس العطاء المعطى فيكون أيضا المخصوص بالدم محذوف والتغرير بئس رفد مرفود رفدهم او بئس عطاء الذي معناه بئس العطاء الذي أعطي أولئك عطاءهم وبئس العون الذي يعين به أولئك عونهم بئس الرفد المرفود ويقال رفده أو رفدته وأرفده رفدا أي أعنته وأعطيته رفدته أرفده رفدا أعنته وأعطيته واسم الرفد أو اسم العطية الرفد العطية اسمها الرفد والفعل هو ما سمعت رفدا ارفته, أو أرفته ارفده رفدا واسف العطية الرفد التي يعطاها يقال لها رفد والفعل الرفد الفعل الرفد والعطية الرفد فبئس العطية التي يعطيها أولئك وبئس الإعانة التي يعين عليها بئسا رفد مرفود رفدهم أي بئس العطية المعطاه عطيتهم وبئس العون المعان به أولئك عونهم أو إعانتهم وصميت اللعن عونا لأنها إذا أتبعتهم في الدنيا أبعدتهم من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه دعاء عليه بالطرد من رحمة الله فسميت إعانا وهكذا سميت رفدا من باب التهكم من باب التهكم سميت رفدا أي عطاء وإلا ما هو عطاء هذا بئس الرفد المرفوض ايش من عطاء لعنة بعد لعنة فسميت رفدا وسميت ايضا كذلك عونا لانها اذا اتبعت في الدنيا كانهم عينوا بها فيبعدون اكثر واكثر ويكون على ذلك تسميتها بالرفد من باب التهكم بهم وان ما فيه رفد ولا فيه شيء وان معذاب هلاك يدعى به عليهم وصلى الله العافية وكم من الناس في هذه الحياة بئس الرفد رفدهم والله انه بئس الرفد الذي يعطوه ذاك في بدعة وذاك في معاصي وذاك في شر فبئس الرفد المرفوض هذا ابتلاء واستدراج فما معنى الرفد وما معنى الرفض ما هو الفرق بين الرفد وبين الرفض؟ رفد هو اسم العطية هذا يقال له رفد والرفد الفعل رفدته أرفده رفدا فالرفد الفعل والرفد العطية اسم العطية هذه وأما العطاء فهو رفد والعطية رفد لأن العطاء فعل فيكون معنى ما سمعت مما ذكرنا أن هذا العطاء الذي يعطيه أنائك بئس العطاء. إيش بن عطاء لعن بعد لعنه؟ هذا باب تهكم فقط. وإن أي عطاء لعن بعد لعنه. هل عنهم الناس؟ ومن جاء بعدهم يوم القيامة أيضاً يبعدون أكثر. قال رحمه الله قوله تعالى ذلك من أم باء الله قوله تعالى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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك نآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن يؤخره إلا لأجل معدود فبعد أن قص الله سبحانه وتعالى تلك القصص السبع تداء بقصة نوح وانتهاء بقصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكر لنبيه أن تلك القصص ذلك من أنباء القرى تلك القصص التي قصيناها عليك من أنباء القرى المهلكة التي أهلكناها, بعذا أهلكناها بسبب معاصيهم وبسبب اعتدائهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى فهذا من أخبار القرى الظالمة الذي قصينا لك عن طريق الوحية محمد ومن من أخبار القرى المهلكة المتقدمة منها قائم ومنها حصيد فمنها ما زال له آثار موجودة ترونها في واقعكم ومنها ما حصدناه عن بكرتابي هم ومن ودورهم وما كانت لهم من آثار ما بقي لهم شيء في الأرض ظاهر ومن تلك القرى التي قصفينها عليك لهم آثار ظاهرة قائمة ترونها وتشاهدونها لا زالت موجودة على ما هي عليه منها قائم ومنها حصيد أي منها ما حصدناه حصا فلم يبقى لهم آثار لا ولا آثارهم دورهم وغير ذلك ما يبقى بعدهم ما بقي شيء ومنها ما هو قائم من أنباء القرى ومن تلك القرى ربما بقيت بيوتهم على ما هي عليه أو بقيت لهم آثار شاهدونها منها قائم ومنها حصيد فهذا فيه تعبير عن ما حصن من وتشبيه تشبيه هذا الشيء الذي حصل بالزرع فمنها كالزرع لا زال قائما وترونه على سوقه ومنها كالزرع الذي قد حصد وما بقي منه شيء منها كالزرع الذي قد حصد وما بقي منه شيء ومنها لا زال قائما من اثارهم وأثار تلك القرى لا زال قائما كالزرع على سوقه شاهدونه وترونه كله عبرة كله عبرة لمن أراد أن يعتبر صلى الله عليه وسلم وما ظلمناهم بهذا الهلاك الذي أهلكناهم به ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بسبب معاصيهم العياذ بالله بسبب جرأتهم على الله وبسبب عبادتهم لغير الله جل وعلا اتخاذ الأصنام أندادا لله جل وعلا ما ظلمناهم بهذا الهلاك يا محمد الذي حصل لهم وبما فعلنا به من العذاب ما ظلمناهم وما ربك بظلاء من العبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا الله سبحانه حرم الظلم على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي هكذا يقول سبحانه من حديث غدسه وحرموا على العباد جعلته بينكم محرمة فلا تظالموا فالله ما ظلم أحد ممن أهلكه بل أقام عليه الحجة جنوا وعلا قبل هلاكه وقبل عذابه أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب تحذيرا من المعاصي تنبيها على خطرها وضررها استفاد من استفاد من الرسل والكتب واستمر على باطله وشره والعياذ بالله من استمر فهلك وما ظلمه الله بهلاك ولكن ظلموا أنفسهم هؤلاء الذين أشرنا إليهم وعذبناهم عرضوا أنفسهم لهلاك الله سبحانه وتعالى باقتراف ما يوجب العذاب من الشرك بالله فما دونه فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم أي من نفعتهم ولا دفعت عنهم عذابنا الذي حل بهم فما أغنت عنهم آلهتهم هذه الأصلام التي يعبدونها من دون الله جل وعلا ما منعتهم من عذاب الله جل وعلا وما دفعت عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى هي جماد كما هو عنهم بل كانت غير جماد أيضا كذلك والله ما تنفع ولا تضر فما نفعتهم تلك الآلهة التي اتخذوها تلك الأصنام تلك الأوثان وعبدوها من دون الله جل وعلا ما أغنت عنهم شيئا ولا نفعتهم ولا دفعت عنهم ضررا ولا جلبت لهم نفعا ونسأل الله العافية السلام وقولوا التي يدعون أن يعبدون التي يعبدونها من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله من شيء أي شيئا وهناك رب السياق النفي في دعمهم لا قليل ولا كثير فما أغمت عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله يدعون من دون الله من شيء أي ما أغنت شيئا عنهم ولا دفع الضرر عنهم قليل ولا كثير عجزت وهي أصلا عاجزة فلا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرها فما هي من في قونه من شيء فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما هي من زائد نعم صلة وتوحيد أي شيئا نفعول به لأغنت أحسن أي حين جاء أمر الله وعذاب الله ما دفعة عنهم لما جاء أمر ربك أي لما جاء عذاب ربك سبحانه وتعالى وحل بهم عذاب ربي جل وعلا ما أغنت عنهم شيئا فلما هذه حينية وقتية أي حين جاء أمر ربك حين جاء عذاب ربك ما أغنف عنهم تلك الآلهة شيئا وهي فيها معنى الشرط، فهي حرف وجود لوجود عند سبويه والصحيح أنها ظرف فهي تفيد شيء من الشرقية لما جاء أمر ربك الجواب محذوف ما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء دل عليه ما تقدم فهي حرف وجود لوجود عند سبويه أو حرف أو اسم وظرف بمعنى حين وهذا هو الأقرب أنها ظرف بمعنى حين حين جاء أمر ربك ولها استعمالات في اللغة ومنها هذا الذي أشرنا إليه أنها بمعنى حين ظرف وهكذا منها أنها تستعمل حرف استثناء بمعنى إلا وهكذا أيضا تستعمل عندما منزل الثالث ما أعلم زيادة جازمة هذا هو الأشهر فيها فهي حرف جزم وهي ظرف بمعنى حين أو عند سبوي حرف وجود لوجود وهي حرف استثناء بمعنى إلا إن كل لما عليها أي إلا عليها أم كذا استثناء نعم بمعنى إلا فهنا ثلاث استعمالات في لما في لغة العرب كما في الموصل لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير خسارة وهلاك ما زادوهم إلا هذا وهذا ليس بزيادة نافعة بل هذه الزيادة تضرهم ما زادوهم غير تتبيب أي غير هلاك وخسران وقال ابن عمر غير هلاك وقال ابن زيد أي تخصير وقيل تدمير كلهم معنى واحد ما زادوهم غير هلاك وخسران والتتبيب اسم من تببه وتبت يده تتبيبا بالكسر أي خسرانا فالتتبيب إذن هو معنى الخسران تبت يدا أبي لهب وتب كناية عن الهلاك وتبا له هلاكا فالتتبيب مضعف من قولهم تبت يده تتبيبا بالكسر خسرانا وهو كناية عن الهلاك والخسران فما زادوهم غير خسران غير هلاك ومن هو تبت داء بل هب وتب أي هلك ذلك المدبر ثم توعد من تقدم ومن تأخر من تأخر من سلك مسلكهم أو بين سبحانه وتعالى أن من تقدم بسبب أهلكهم بسبب ذنوبهم وهكذا أيضا من تأخر فهذا وعيد له فليس مقصورا العذاب والهلاك على من تقدم بل من تأخر إذا سلك فسلكهم سيغلق وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإذا توفر فيها هذا الوصف وتنبست بهذا الوصف فإنها تهلك غيرها فليس مقصورا الهلاك على من تقدم ممن قصين عليك يا محمد حتى ولا قريش الذين هم يعاندونك، فبظلمهم هذا وعرضون للهلاك، وكذلك أخذ ربي إذا أخذ القرآن الماضية واللاحقة، وهي ظالمة، فإنها لو وهذا عقابه هذه سنة الله جارية ماضية في الجميع وفي الظلمة، في الظلمة أن من ظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى وظلم غيره بالاعتداء بالباطل عليه. O muğrben Allah ve onun aklı Jalla ve Ala. Kelalik aklı ve Rabbim. İlla aklın qura ve zani. Mahal vücutu, o kudb-i ashabı. O vücutun, ve en büyük vücutun Şirk-i Allah, Sıhpana ve Taala. İlla Şirk Allah vücutun en büyük. Ve hâkela Kufür-i Allah, gizli Şirk-i gizli يكفر بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر بغير ذلك من نوع الكفر المذكور عند أهل العلم ليس مقصورا الكفر بالشرك بالله فالكفر كفران إما أن يقوم بالشرك أو بغير الشرك إن أخ له أليم شديد لهذا القرى العاصية ثم ذكر أن هذه عبرة وهذه آية عظيمة لمن يعتبر والله سبحانه يقص القصص للإتعاض والإعتبار كما أخبر جل وعلا في هذا الآية إن في ذلك أين أي لا لعبرة هو عظاه وموعظة عظيمة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس أي يجمع فيه الناس المحشر ويحشر فيه أولئك فيجمع أهل المحشر فيه وذلك يوم مشهود مشهود تشهده الملائكة ويشهد أيضا من يجمعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك وذلك يوم مشهود إن تشهد الملائكة وقيل أيضا يشهدون أولئك الذين يحشرون فيه يشهدون ذلك المشهد لا يتخلف منهم أحد وما نؤخرها أن يوم ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معدود قال رحمه الله حق أنها مواعب عظيمة يذكرون الله سبحان العباد ليستفيدوا منها ويرعووا ويتركوا المعاصي والآثام يترك الجراء على الله سبحانه وتعالى والجراء على أوليائه والجراء على رسله وأنبيائه هذه كلها تقص لنحو هذا المعنى الذي يذكر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أولا الأخ صاحب المخمز يخرج نريد المفتاح من أجل يخرج إن شاء الله يريدونه الأخ صاحب المخمز يخرج إن شاء الله الحاجة قال رحمه الله قوله تعانى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم الإشارة إلي شيء يعود ذلك من أنباء القرى إلي شيء يعود الإشارة آه فضل عبد الله نعم القصص السبع المتقدمة هذا من أنباء القرى المهلكة التي أهلكها الله سبحانه يقصها الله على نبيه عن طريق الوحي هذا علم غيب قصه الله سبحانه وتعالى ولم يحضره ولم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الله على نبيه ما قص من القصص المتغجم السالحة لتستفيد قريش استفيد الناس من هذا ومصيرهم مصيرهم من عصوا وإن طاعوا الله جل وعلا أكرمهم قال منها قائم أي عامر وحصيد خراب لهبت عن بكرة أبيها محصودة حصيد محصودة ليس لها أثر فهذا تشبيه بالزرع فمنها كالزرع نزال له سوق قائم ومنها كالزرع الذي قد حصد فليس له أثر هذه الغرى التي تقدمت بس الله السلام وحصيد خراب وقيل منها قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف هذا معنى جيد له أثار لا زالت موجودة وحصيد إن محى أثاره هذا الذي أشرنا إليه قبل وحصيد إن محى أثاره قال مقاتل قائم يرى له أثر وحصيد لا يرى له أثر كلها معاني جميلة أو المقاتل جيد قائم يرى له أثر وحصيد لا يرى له أثر قد حصد وقال مقاتل قائم يرى له أثر وحصيد لا يرى له أثر وحصيد بمعنى محصول فعين بمعنى مفعول وهذا كثير في نوات العرب قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح فعين يأتي بمعنى مفعول كثير ومنه هذا وحصيد أي محصود وقوله تعالى وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون ما معنى يدعون يعبدون فالدعاء هو العبادة يدعون أن يعبدون سواء كان يدعونها بالدعاء المعلوم أو يسجدون لها ويطلبون منها الحوائي يسجدون لها وغير ذلك من أنواع العبادة فإن الدعاء دعاء من السلام منه دعاء من السلام منه دعاء عبادة قال فما أغلت عنهم آنياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمرنا ما معنى لما حين جاء أمرنا أي في الوقت الذي جاء عذابنا لما جاء أمر, لما جاء أمر ربك عذاب ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير وغير تدمير وقيل ما تقدم هلاك وخسران يجمع الأقوال غير هلاك وخسران فالتدمير هو هلاك وخسارة فالباطل ما يزيدك إلا شرا والعياذ بالله ولا ينفعه يزيدك شرا على شرك ولجوجك في هذه المعاصي ما تستفيد منه غير التدمير والتقصير. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباء ما كان حديثا يفتراه ولكن تفصيل كل شيء ولكن تفصيل الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه خاتمة سورة يوسف هذه الآية العظيمة بعد أن ذكر القصص وما قص لنبيه من سورة يوسف قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى قال قوله وكذلك وكذلك أيوها وهكذا أخذ ربي إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيم قال أنباءنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعين قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا أبو معاوية أنبأنا قال أنبأنا يزيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنبأنا يزيد بن أبي بردة وريد بن أبي بردة عن أبي بردة طيب أحسن هذا الذي عندكم ضر لنا من الأصل قال انباءنا وريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعنه تصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليملين الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربه إذا أخذ القرى وهي ظالمة هذه آية فيها وعيد وتهديد لكل ظالم فهي إشارة وإشعار بأن هلاكهم بسبب ظلمهم وهي أيضاً إعلام بسنته سبحانه وتعالى في الظلمة وأنه لا تبديل لسنة الله سبحانه وتعالى فهي إنذار لكل ظالم هذه الآية إنذار لكل ظالم ظلم نفسه أن مصير مصير مصيره مصير الظلمة هذا يخرج عن هذا بريد م? نعم بريد معروفه بريد من أبي بردة عن أبي بردة والده الحاصل هذه موعظة عظيمة كما سمعت آنفا وأنها إعلام وإشعار بسنة الله جل وعلا وإشعار بأن الظالم مصيره مصرعه ما ذكر قال رحمه الله قوله عز وجل إن في ذلك نآية لعبرة عبرة هو الله موعظة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموعهم الذين يستفيدون من هذه العبرة وهذه الموعظ لمن خاف عذاب الآخرة الذي أغفل الله قلبه جعل عليه الأقفال جعل عليه الران ما يستفيد مثل هذه الموعظ لذلك خصهم الله بالذكر باعتبار الاستفادة وهم أهل الاستفادة هذا هو الأصل الأصيب والله يستفيد منهم من الموعظ غيرهم من الكفرة فيوعظ بموعظة ويستفيد منها ويصير ممن خاف عذاب الآخرة قوله عز وجل إن في ذلك نآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس أي يوم هذا الذي هو مشار إليه يوم القيامة حسن ذلك, ذلك يوم مجموع له الناس يعني يوم القيامة وذلك يوم مشهود أي يشهده أهل السماء والأرض كلهم يجمعون في ذلك اليوم ويشهدون ذلك اليوم يشهده الملائكة ويشهده أهل الأرض ممن جمعهم الله جل وعلا فما أعظمه من يوم وليس هناك يوم أعظم من يوم القيامة ما فيه أحد يتخلف فيه والناس يحشرون عراة ولا أحد يلتفت لأحد وهذا والله ربما يحصل فيه أحيانا في بعض المواقف ربما يحصل حريق أو يحصل ضائق على المسلمين وإذا من نساء يهربون من ذلك الحريق ولا أحد يلتفت لأحد ذكر بعض النسوان في بلاد الحرب هذه التي فيها الحرب بلاد الفديدة أن جاء هاون على البيت أو جاء شيء من هذه المفجعة قال خرجنا جميعا بيت ولا أحد التفت لأحد والرجال مروا من البيوت حضره مروا على النساء ولا أحد التفت لأحد فخزينا واستحيينا على أنفسنا ولكن ما التفت أحد لأحد بسبب ما يحصل من هذه الفواجع يا من الله صلى الله السلام ومن هذه الأشياء مخيفة مفجعة هل أنتفت أحدنا كيف يوم القيامة نري فيه ما تعلمون من شيء الأطفال وهكذا أيضا مما يحصل للنساء من الدهول عمن ترضع وما يحصل للنساء من وضع الحمل الذي في بطونهن ويبعثن عليه كله كما قال النساء صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبعث على ما مات عليه فالحامل ربما تبعث حامل تبعث حامل ويوم القيامة من شدة الخوف تضع حملها وما هو ربما وهكذا أيضا المرضع من شدة الخوف يوم القيامة تدهل عن الرضيع والولدان هذا الوقت ما هو وقت شيب تشيب الرؤوس وهم ملدون صغار صلى الله العافية هذا اليوم رحمنا الله بتأخيره وما نؤخره أي وما نؤخر ذلك اليوم لا نقيم عليكم القيامة وقرأ يعقوب وما يؤخره بالياء إلا لأجل معدود معلوم عند الله هذا الله من رحمة الله بالعباد لعلهم يتوبوا ويرجعون الله سبحانه وتعالى فأمهل سنين أمم متقدمة وهكذا الأمم متأخرة استفدنا من هذه الآيات التي قرأناها الله الحمد فما معنى من أنباء لا من أنباء ما معنى من أنباء أخضار أحسن منها قائم وحصيل هذا تشبيه بأي شيء تشبيه بالزرع فمن تلك القرى ما هي الأزال القائمة كالزرع الذي يقوم على سوقه أحسنت ومنها ما قد حصد. ما له أثر أحسنت قوله إن في ذلك لآية ما معنى آية عبرة أحسنت قوله يوم مشهود يشهده أهل السماء وأهل الأرض وهو يوم مشهود مشهود اسم مفعود لأنه يشهده أناس يشهده خلائق مخلوقات تشهده سواء كان من الناس البشر أو من غيرهم إلهنا سبحانك الله وحمدكنا إلهنا نستغرق توليك